هل يؤثر في أهلية الهدوم؟ هل يؤثر؟ ليس أنه يجب عليه المدنون لا يجب عليه شيء لا يجب عليه ولكن نقول أهلية الهدوم أنه يورس... ولا ما يورسر rep beş kamu يورس حتى في أهلية الهدوم يتورس أهلما يورس؟ يتورس يتوارس, يتوارس؟, يتوارس منه المال في لما يموت المال ينتقل للوارس قاهرة كذلك ينتقل إلى هذا المدنون قاهرا إذا توفي من يورسه يبقى لا يؤثر في أهلية الودوب لأن أهلية الودوب تثبت بالحياة أو بالذمة يسميها والذمة يلفلها في الآخر وعلى أنها هي حياة الإنسان يبقى على ذلك تثبت الأهلية في الودوب للإنسان المدنون والجنون لا ينافي أهلية الودوب إنما الجنون سيؤثر في أهلية إيه؟ الأداء يؤدي. هل سيؤدي عبادة هذا الإنسان؟ لا يخضر أن يؤدي هنا إلا أن تكون عبادة مالية تدب على ماله فيكون على الولي الوجوب أن يخرج من هذا المال الزكاة مثلا إذا كان عبادات إذا كان جنونا ممتداً تسقط عنه العبادات ما فيش عبادة على إنسان مجنون على طول لكن إذا كان الجنون يدن ويفيق ووقت الإفاقة من الممكن يدخل فيه أوقات عبادة ويقدر عليها يبقى يلزم في ذلك إنسان يدن أحيانا نوبة صرع تعد مع الإنسان خمس ست ساعات وبعدين يفيق ويبقى ويسيبه ما يلزمه العبادة في وقت إفاقته إذا كان الجنون غيره ممتد طيب هذا المجنون يقولك يحجر عليه هي معنى الحجر الحجر معنى التحويت فيقول لك يحجر عليه بما عنا يمنع من التصرفات أو من لوازم التصرفات القولية التصرفات القولية يعني هل ممكن يعمل عقد مع إنسان هذا المليون لا ما ينفعش أن يبيع ولا إنه ينفع يشتري إلا ما كان مثله يشتري راح للخباز الدين الغيف وداله تمن هذا الغيف مش هقول له أعود متأكلش لغاية مولية تجي الشلاك الضغيف حب موت هذا الإنسان يبقى التصرفات اليسيرة اللي بيمجوزها للصغير الصغير يفعلها هذا المجنون ولا شيء في ده. لكن تصرفات حيبيع سيارة حيبيع بيته حيبيع شيء له قيمة نقول لا تصرفاته لا تتم لأنه مجنون محجور عليه التصرفات عقود التصرفات عقود ولذلك بيقول لك الحجر هو المنعه من التصرفات القولية لا الفعليه لا الفعليه الفعليه انت هتمسك فعل ازاي ان ماشي وراح ضرب انسان ضربه حط بها إنسان هتمنعه ازاي ده انت ما انت مش عارف هو هيعمل حتى تمنعه لكن ان نتيجه التصرفات القولية اللي هي العقود نقول هذه ممنوع يبقى إلي اللي بيتعامل مع المجنون نقول هذا محذور عليه انت بقى اللي بتضيع كان قال للمجنون الشري منك البيت ده بألف جنيه خد الألف جنيه أخذ المدنون الألف جنيه وصرفها وده بعد كده هذا إنسان من أخذ البيت واللي إيه اللي تأخذه وإيه اللي خليك تأخذ مع مدنون هذه مشكلتك أنت, انت اللي فعلت هذا الشيء يبقى هنا المدنون محجور عليه في التصرفات القولية يعني العقود لا تنعقد العقود التي يفعلها طيب يقول لنا حتى لو كانت هذه العقود نافعة للمدنون نافعا مهضة يعني عقود وإن هي نافعة ولكن لا ندري إذا فتحنا باب العقود النافعة تفتح إلا باب الأخرى ويمكن يكون دجر رجل بجر رجله إن حنديك الحاجة الفنانية بتمن كذا تمن رخيص جدا عشان بعد كده يشتري منه حاجة تانية بتمن غالي هنا نقول لا المدنون لا يجوز لك أن تتصرف معه في عقود إلا ما كان مثله يتصرف في مثلها ان في الشيء التافح الذي لا قيمة له يشتريه ليأكله ونحو ذلك طيب يؤلنا هنا المدنون محجور عليه لذاته محجور عليه لذاته يعني إنه من ساعة ما دن هذا الإنسان لا قيمة لأقواله فما يجيش إنسان يقول لا أستنى لما المحكمة تحكم عليه بأنه مجنون وألحى أننا أنهب منه شوي يقول لك لا هذا معجور عليه لوجود الجنون حتى لو أن القانون يبيح ذلك ويقول إن لا يتم الحجر على المجنون حتى يرفع يرفعه إلى المحكمة فتحكم يحكم القاضي بذلك هذه كلها أشياء وإنك بينك وبين الله شئتاني لا يدوز لك أن تتعامل معاملات في عقود مع إنسان مدنون لأنك تنتهز فرصة جنون هذا الإنسان أن تخدعه فلا يحل لك أن تخدعه طيب هذا الجنون الجنون باختلال العقل بحيث يمنع التصرفات هذا الإنسان إلا في النادر التصرفات المأبولة نادرا ما العته ألعتها أو نلحن سميه التخلف العقلي فلان دقعته معتوخ معتوه يعني في حماقة زيدة خلي تصرفاته تدري فيها لخبطة, فيها لخبطة يقول لك اختلال في العقل يدعل صاحبه قليل الفهم يبقى عنده شيء من الفهم بس زي ما بيفهمش أعود أكلمه ما بيفهمش بس هو إنسان عاخر بيصلي ويصومه بس ما بيفهمش الكلام اليقلق. ما يستوعبش مسألة من المسائل ينضحك عليه بسهولة يبقى هو مختلط في شيء من الكلام يكون في اختلاط فاسد وتدبيره يكون فاسدة وقد يترتب على ذلك فقد الإدراك والتمييز ويصل لمرحلة الجنون إذن هنا العتاحة نقول أنه تخلف عقلي شيء من التخلف العقلي لا يمنعه من الفهم بالكلية ويكون أفعاله وأقواله دارية كثيرا على مقتضى العقل ولكن ضيق العطم ضيق الفهم لا يفهمه بحسن إن خدر بسهولة هذا الإنسان المعتوه المتخلف عقلي العتا هيقسم قسمين عتا لا يقامه إدراكم ولا تمييز إذا دخل في مرحلة إيه؟ الجنون لا يفهم الشيحة إذا زي زي المجنون في الأحكام العته الثاني لا في إدراك وفي تمييز أنه عارف أنه مع الناس وأنه يستحي من الناس بس ما يعرفش يفكر ما يعرفش أنه يأخذ قرار في شيء ما يعرفش أنه يفهم الحال الوحيد ومحتاج من يفهمه هذا الشيء إبقى إدراكه ليس كإدراكه العقلاء يبقى حكمه حكم الصبي الصغير الذي يميز ولكن الشريعة لا تكلفه ودي عند الأطباء يمكن يحدد يقولك إن ده في سن تسع سنين ده سنه يعمل له امتحانات اختبارات عقلية لك سن هذا الإنسان سنتين سن هذا يبقى سنتين يبقى مدنون يبقى مدنون لا سن هذا الإنسان سبع سنوات يبقى هذا سن التمييز مميز يبقى المقصد منها أن عقل وعقل عنده كم سنة؟ يلزم الأحكام الشرعية التي تتناسب مع سن عقل هذا الإنسان شيخ كبير ولكن عقله عقل طفل عنده سبع سنين، تمان سنين، تسع سنين هذا عقل هذا الإنسان يبقى في هذه حال هذا مكلف بالصلاة ولا ليس مكلفا؟ مكلف ولا مش مكلف؟ على الاستحباب وليس على الهدوب إذا كان سن سنه سن 8 سنوات 9 سنوات يبقى التكليف على وجه الاستحباب أما التكليف بالهدوب لا ما يجبش عليه الصلاة يبقى ما تعبش نفسك في إنسان يكون معتوهن عنده مثلا 40 سنة 50 سنة وسن عقله 8 سنوات 7 سنوات وتتعب نفسك صلي ولازم تصلي لازم كذا هذا لا يجب عليه الصلاة الصبي الصغير بنقول نلزمه بالصلاة مروهم للصلاة يساب عضل اليوم عليها العشر عشان لما يبلغ يبقى تعود على الصلاة ده مش حيبلغ أبدا في, في العقل يبقى هنا على كده الغاية ما يموته على هذا الشيء يبقى ما تتعبش نفسك مع مثل هذا الإنسان إذا والله خلته صليه بقى هذا حسن أما التخويف بالنار وإنه هو هي لا النار إيه اللي هتخوفه بيها وهو سنه لم يتجاوز السبع سنوات أو الثمان السنوات يبقى اتعب نفسك مع الإنسان العاقل للصلاة أو لا. طيب يقول لنا لا تجب عليه العبادات هذا المعتوب اللي سنقوله سنه سن المميز لكن يصح منه الأداء ولا لا يصح يصح منه الأداء زيه زي المميز هل تزدد في حق العقوبات أنه يعاقب هذا لا لأنه غير مكلف العقوبات للردع عن الوقوع في الخطأ هذا الإنسان المكلف إنما هذا الإنسان العقوبات البدنية لا تثبت في حقه لكن أن الغرامة المالية تثبت إذا أتلف شيئاً بالمالي حيصل له هذا الشيء الذي أتلفه يبقى تجب عليه حقوق العباد لأن حقوق العباد تجب أن نقول بالحكم الوضعي ليس بحكم التكليفي ليس بالحكم التكليف, التكليف يبقى الحكم التكليف بقول له صلي صوم أدي الزكاة الحكم الوضعي إذا أتلفت كذا فعليك كذا يبقى هنا لأنه دخل في حقوق الغير فيلزم أنه من مال هذا الإنسان إصلاح إن كان هو لن يعاقب بذلك